الدرس الخامس والستون الحواريون بعد رفع عيسى عليه السلام قصة بولس وكيف أفسد على النصارى دينهم نزول عيسى آخر الزمان قصيدة قيمة لابن القيم موجهة للنصارى والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميتاقا وكفرهم بآيات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 الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا برق الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإما رفع عيسى صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع عيسى تفرق الحواريون تلاميذه الخلص من تلاميذه تفرقوا في البلاد يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى عبادة الله وإلى الايمان به سبحانه وتعالى للإيمان بالمسيح وأنه عبد الرسول من عند الله تبارك يدعون بدعوة عيسى صلوات الله وسلامه عليه ولكنه وقع على تلاميذه ألوان عظيمة من العذاب واضطهدوا وقتلوا وشردوا وفعلت فيهم الأفاعي وكانت أعظم تلك الاضطهادات ما وقع على يد الملك نيرون في سنة 64 من الميلاد ثم بعده في عهد الملك تراجان في 106 من الميلاد ثم على يد الملك ديسيوس سنة 49 ومئتين الميلاد. ثم على دقل ديانوس سنة ثمانين ومئتين من الميلاد هذه اقوى اضطهادات وقعت كلها طبعا بتشييش. من اليهود ياتون للملوك هؤلاء يقن هؤلاء يريدون افساد ملككم هؤلاء لا يرونكم ملوكاً هؤلاء لا يرونكم على ضلال هكذا كذا اتبع عيسى صلوات الله والسلام كانوا الحواريين انفسهم كما في عهد ميرون او اتبع الحواريين الذين امنوا بالحواريين وامنوا بعيسى من اتباعهم اتبع التابعين وهكذا وكانوا يشردون ويقتلون ويضطهدون ما هي المسيحية التي جاء بها عيسى صلوات الله وسلامه عليه واذا قال الله يا عيسى ابن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 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ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 إذن هذه هي دعوة عيسى صلوات الله ودعوا إلى التوحيد الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. حديث عجيب بعد رفع عيسى صلوات الله وسلامه عليه. هناك رجل يهودي اسمه شاول وكان من أعداء أعداء تلاميذ عيسى صلوات الله وسلامه عليه أعداء أعداءه وكان يؤذيهم إذاعة شديدا ويضطهدهم ويسجنهم ويدل على أماكنهم كان يسطو على الكنيسة ويأخذ الرجال والنساء إلى السجن وكان يهدد ويقتل كل من يكون على دين عيسى صلوات الله وسلامه عليه ثم فجأة وإذا هو أكبر داعية للمسيحيين أكبر داعية لعيسى وتسمى باسم آخر شاول صار إيش بولس هذا شاول يهودي جاءهم وقال انا بولس الآن ماذا تريد انا أريد أن أدعو إلى عيسى 키ي لقلبك قبل أيام أنت أكبر متطهد لأتباع عيسىρέ الآن أنت صير من أتباع عيسى قال لا أنا صير من أتباع عيسى أنا صير حواري من حواري عيسى كيف هذا؟ قال لأن أنا كنت أمشي في الطريق فجاءني عيسى هذا متى? بعد رفع عيسى جاءني عيسى فنظرت إليه في السماء فقال لي يا شاول إلى متى تطهدني إلى متى ما تتوب يقول فأنا تبت الآن وأنا الآن أريد أن أدعو إلى المسيحية فصار أقوى أتباع عيسى في دعواه وصار القدوة عند الناس جميعا بلا منازع لكن كيف استطاع أن يسحب البساط عن جميع تلاميذ المسيح والناس كلها الآن ما تتكلم قال بولس وأمر بولس حتى إنه الآن في الأناجيل الموجوده الآن رسائل الرسل رسائل بولس أكثر من ثنتي عشرة رسالة كلها رسائل بولس. صار الآن إيش أتقى واحد فيهم وكذا وكذا وكذا هذا التحول عجيب. ولذلك قال كثير من أهل العلم هذا جاء ليفسد على النصارى. دينهم. كيف استطاع بولس أن يصل إلى هذه المرحلة او هذه الدرجة اولا كان الرجل نشيطا دائما الحركة يسافر من بلد إلى بلد ما يجلس ابدا في سبيل الدعوة الأمر الثاني كان ذكيا بارعا يستطيع يعني أن يقنعك أن هذا الجدار ليس بجدار وأنه ذهب وغير ذلك من الأمور ثم كذلك كان شديد التأثير على الناس متكلما مفوهة وإذلك استطاع أن يسحب البساط من تحت اقدام تلاميذ المسيح بل قالوا إنه ناصره برنابه يعني صار هو برنابه صديقين حميمين وكان برنابه يدافع عنه وينصر أقواله وكذا حتى تبعه الناس بعد ذلك فيقال أن هذا بولس اول من أفسد على النصارى دينهم لأنه جاء من اليهودية إلى النصرانية هناك بولس آخر جاء في القرن الرابع الهجري وهو بولس الشمشاطي هذا بولس اليهودي أو بولس شاول هذا الآن بولس الشمشاطي هذا بولس الشمشاطي هو أول من قال باللهوت والنسوت أن عيسى إله أن عيسى ابن الله إذا كان النصارى في ذلك الوقت كلهم على إيش على عقيدة واحدة وهي إيش أن عيسى عبد لله تبارك وتعالى عيسى آية من آيات الله تبارك وتعالى عيسى ولد من غير اب وغير ذلك لكن كون عيسى إله عيسى ابن الله الله ثلاثة هذه جاء بها بولس الآخر وهو بولس الشمشاطي وذا قال الشيخ سامتي بولس الشمشاطي هو الذي أفسد على النصارى دينه بعد أن أفسد بولس الأول ما أفسد جاء بولس الثاني وأفسد على النصارى دينهم فماذا صارت المسيحية الآن صارت المسيحية الآن تقول بالتثليث أن الله ثلاثة، وتقول بالصلب بعد أن كانت مرة سنوات لا تقول بالصلب، الآن صارت تقول بالصلب. كان تلاميذ عيسى يقول رفع، الآن ما يستطيع أحد أن يقول عيسى رفع، وصار يقولون ان عيسى هو الذي إليه حساب الخلائق يوم القيامة هو الذي يدخل الجنة ويدخل النار بعد رفع عيسى وبعد موت تلاميذ عيسى صارت خلافات كثيرة بين النصارى ووجدوا الحل في حسم تلك الخلافات أن تكون هناك مجامع كنسية او مجامع سكسونية او مجامع إقليمية المهم تأخذوا المجامع وهذه المجامع من خلاله يتخذون القرارات فكان أول مجمع لهم في نيقية سنة 25 و اجتمعوا في هذا المجمع وكان هذا المجمع قضية وهي هل عيسى بشر رسول او ابن الله ثم خرج المجمع بالنتيجة ان عيسى ابن لله وكل من لم يقل ان عيسى ابن لله ملعون وكل كتاب يقول غير هذا الكلام يحرق يعني عقيدة غصب عقيدة لا بد أن تقبل رغما عن كل أم ثم صار المجمع الثاني المجمع القسطنطيني وذلك سنة واحد وثمانين هذا المجمع ناقش قضية أخرى وهي قضية التثليث وتم اعتماد التثليث ما هو التثليث؟ الله عيسى روح القدس وقال بعضهم الله عيسى مريم المهم أن الله واحد في ثلاثة والله ثلاثة في. كان ملك من ملوك النصارى أرسل إلى أحد ملوك المسلمين فطلب منه أن يرسل له أحد علماء المسلمين ليناظره فأرسل أبا بكر الباقلاني فجاء الباقلاني إلى ملك النصارى فقالوا له إذا أردت ان تدخل على الملك لابد أن تلتزم شروطنا. قال ماشي وما شروطكم قال أن تسجد للملك نحن كلنا نسجد للملك. للملك إذا دخلنا عليه. فانت إذا لم تسجد للملك فهذه اهانه في حق الملك فلا بد ان تستجد او ما تدخل على الملك قال إذا ما أدخل على الملك أنا ما استجد إلا لله وانتم طلبتمونه فلن ادخل على الملك ولن استجد له فلما وجدوه مصر على رايه قالوا انتظر فدخلوا على الملك وسألوا قاله الرجل يرفض أن يسجد لك فهل ندخله او لا هل ادخله ولو رفض ما في مال لكنهم احتالوا عليه كيف جاؤوا إلى الباب وضعوا في وسط الباب خشبه حتى لا يدخل مستقيما وانما يدخل راكعا الى الملك يعني ما تسجد تركع على الاقل ما تركع طيب تركع تصب فوضعوا خشبة حتى يدخل راكعا إلى الملك فجاء الباب اللاني فاول ما دخل واذا الخشب موضوع فانتبه وفهم انهم يقصدون ان يدخل راكعا لأن لا يعقل ان يكون هذا هو الباب الذي يدخل منه دائما فلما راى ذلك اعطاهم ظهره ودخله بظهره فشعط الملك أطهم قفه فدخل هكذا على الملك وهذا من حسن الفهم والانتباه صحيح على الشيء ما ينتبه لها لكن المؤمن كيس فطن أنه دخل بظهره فانتبهوا وعرفوا أن الرجل فطن لهذا الأمر فلما دخل إلى الملك وإذا عنده الرهبان والأحبار الذين سيناظرهم الباقلاني. فيذكرون أن الباقلاني أول ما دخل إليهم سلم عليهم كيف حالكم كيف الأهل كيف الزوجات كيف الأولاد يسلم على هؤلاء الرهبان. فنظر إليه الملك نظرة استغراب. قال أنت الذي أرسلك ملككم لتناذِرَ الرهبان. قال نعم. قال أما وجد أحداً غيرك ما في غيرك. قال وليمة. قال أبسط الأمور التي يجب أن تعرف إن هؤلاء لا يتزوجون عندنا النصارى إن هؤلاء لا يتزوجون فكيف تسألهم عن الزوجات والأولاد المسائل الأساسية ما تعرفها. فكيف أرسلوك أنت يا جنابر اقل أشياء, اشياء الصغير يعرفها الكل يعرفها فكيف انت ما تعرف هذه الاشياء اما علمت ان هؤلاء لا يتزوجون قال عجيب. لا يتزوجون قال لا ما يتزوج قال لما قال هؤلاء منزهون عن الولد ومنزهون عن الزوجه قال سبحان الله نزهتم هؤلاء عن زوج ولم تنزه الله فقلتم عيسى ابن الله يعني كيف تنزهون هؤلاء عن الولد وتنزهون الله عن الولد فسكتوا قال شلبل ولا جار هذا ما هذا الذي يقال في امراه نبيكم قال نعم هم امراتان اتهمتا بالزنا عائشة ومريم أما عائشة فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد وأما مريم فلم يكن لها زوج وأتت بولد فسكتوا يعني يقول إذا كنتم صدقون هذا في عائشة إذا صدقوا النصارى في مريم على الأقل عائشة متزوجة ولم تأتي بولد حتى لو جاءت بولد على الأقل من زوجها لكن مريم جاءت بولد وهي ما هي متزوجة من الأولى بالاتهام؟ عائشة أو مريم فسكتوا ولم يتكلموا بكلمة <تصفيق> ثم كان المجمع الثالث في أفسس سنة 31 و 400. ماذا يريد هذا هذا يريد أن يقرر أن مريم أيضا إله عيسى الله مريم أدخل مريم ليس الله وعيسى وروح القدس أدخل مريم فأدخل. لأن هذه أم الله شو أم الله يعني تطلع إله فأدخلوها معهم ثم جاء المجمع الرابع مجمع خلي سنه سنة 51 و400 وهذا المجمع خرج بالنتيجة النهائية وهي أن عيسى ناسوت ولاهوت إله وبشر في نفس الوقت فهذه عقيدة النصارى في عيسى بن مريم حيث جعل النصارى خاتمة امر المسيح خاتمة شنيعة ومأساة مروعة جعلوا الاعتقاد بحصولها أصلا من أصول دينهم لا يقبل من مؤمن إيمانه إلا بها وهي أنه صلب وأنه قتل وأنه استهزئ به وأن اليهود قتلوه رغما عنه وأنه كان يبكي حين قتله صلوات الله وسلامه عليه وجدوا عندهم سببا لذلك فقالوا إن آدم لما أكل من الشجرة وعص الله تبارك وتعالى أراد الله أن يكفر خطيئة آدم بقتل ولده عيسى فقتل عيسى تكفيرا لخطيئة آدم ولذلك يتحمل عيسى بعد ذنوب العباد كلهم وإذاك إذا أذنب الواحد عندهم يذهب إلى القس يدفع مبلغا من المال ثم يعيده القس ويقول خلاص عيسى تحمل عنك وكل على الرس ثم يخرج بعد ذلك ويعصي مرة ثانية ثم يرجع إلى القص مرة ثانية وهكذا رفع عيسى صلوات الله وسلامه عليه وسيرجع مرة ثانية ليكمل مسيرة الدعوة لأنه منئ للعزم الرسل والعزم الرسل هم الذين عانوا وتعبوا في دعوتهم لأنه قد يقول قائل أين دعوة عيسى أين المعاناة حتى صار من العزم قل لم تنتهي دعوة عيسى بعد وسينزل ويكمل دعوته صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها أخرجه البخاري ومسلم وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وقال صلوات الله عندما ذكر الدجال قال فبينما هو كذلك الدجال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين بين مصبوغين بالحمرة واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرة وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه أن يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وتستمر حياة عيسى بعد ذلك على المشهور كما جاء عن عائشة أربعين سنة ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى يموت ميتة حقيقية ويكون قد بلغ من العمر ثلاثة وسبعين سنة ونختم ذكرى عيسى صلوات الله عليه بهذه القصيدة عبارة عن تساؤلات تساءل بها الإمام بن القيم رحمه الله تعالى يقول أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذن نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه وكيف دن الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه لأنهم يقولن لما أخذوا عيسى صلى عليه أخذوه وضعوه على الصليب ثم سمروا يديه بالمسامير ثم بعد ذلك صفعوه وضع على رأسه تاجا من الشوك وصاروا يستهزئون به وتفلوا على وجهه هكذا فعلوا بالشبيه ويظن أنهم فعلوا هذا في عيسى صلوات الله وسلامه عليه وهل خلت الطباق السبع لما سوى تحت التراب وقد علاه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه وكيف دن الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفع قفاه وكيف تخلت الاملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه وذلك أنهم يدعونه أنه لما صلب جلس على الصليب يوما وليلة ثم في الصباح أنزلوه ودفنوه في القبر وجلس في القبر ثلاث أيام ثم ارتفع إلى السماء هذه عقيدتهم يقول وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه لما حملت به مريم أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للتديفاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى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 لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه وإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فإن رأينا له مثلا تذكرنا سناه فهل لا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فهذا بدايته وهذا منتهاه والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بما سمع وأن يجزي المثوبة لكل من ساهم في إصدار هذا العمل الطيب وندعوكم للمساهمة معنا في مسيرتنا المباركة وزيارة مقرنا الكائن في الروميثية قطعة سبعة شارع حسن البنا بجانب مخفر الروميثية وللاتصال 256-16114 واحد واحد واحد أو 998-71865 ولمعرفة جميع اصداراتنا ومشاريعنا الخيرية زوروا موقعنا الالكتروني www.turathkw.com آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله